الحمد لله في الصلاة والسلام الله أما بعد فمعنا اليوم السؤال الثامن من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان حفظه الله وبرك في عمره وعمله السؤال يقول هل تخالط الجماعات أم تهجر أجاب الشيخ حفظه الله بالتفصيل في المسألة ونحن نرجع في ذلك إلى ما قرره السلف الصالح رضي الله عنه هو منهج السلف فنعرض هذه المسألة على السلف رضي الله عنه فما حكم مخالطة الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة الجماعات المبتدعة أو المبتدعة هنا عندنا إن أصل بارك الله فيكم في التعامل مع المبتدعة أننا نقسم المبتدعة إلى قسمين. قسم هم أصحاب الشبهات إذا جالستهم أثروا عليك بشبهاتهم وألقواها في قلبك، فربما يعلق شيء منها في قلبك فتظل. هؤلاء خطيرون جدا على دينك، وهؤلاء هجرهم الواجب في الشرط. القسم الثاني، وهم من عامة الناس. لكنهم مع هؤلاء يمكدع هؤلاء يترفق بهم ويصبر عليهم وينصحون حتى يكون التأثير من قبل أهل الحق عليهم وذلك أن السلف رضي الله عنهم في كلامهم كانوا يحذرون أشد التحذير من مجالسة أهل البداء ومخالطتهم ومصاحبتهم لأن الأمر كما ذكرنا بارك الله فيك ربما يلقي المبتدل عليك شبهة فتضيب الأصل في هذا عندنا حديث الدجا جاء في الحديث عند أبي داوود وغيره من حديث عمار بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال فلنأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أو لما يبعث به من الشبهات وفي رواية مما يرى من الشبهات هذا هو الضابط بارك الله فيكم هذا الدجال تكون معه شبهات فإذا رآها الشخص وهو يحسب ويحسب أنه مؤمن يعني يعتمد على إيمانه فبدل أن يفر منه خشية أن يقع أو أن تلتبس عليه شبهاته فيقع في الضلال يذهب ويسمع منه ويرى وعنده شبهات قوية فينحرف هذا الشخص معه وهكذا الحال معه من بدعي جميعا على من سمع منكم بتجال فلأنه فمن سمع منكم بضال المبتدع صاحب شبهات فلأنه عنه فليهرب فليهرب يفر يبتعد عنه مش يقترب منه ويجالسه ويصاحبه لا لأن هذه الشبوات تؤثر على القلوب وأنت لا تأمن على قلبك فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الممتد على خطره على الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم فايش فاحذروهم مش ذهب جالسوهم وجاء في الحديث الآخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهو بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر قال نعم دعات على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسناتنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وقال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يا من ضئضئ هذا أقوام يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهب من الرمي، لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد تحذيرا من الخوارج فرقة من فرق الضلال والبدع لماذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم لإمام خطرهم وقوة شبهاتهم على الناس وخاصة أنهم يظهرون للناس العبادة والزهد والتقوى فهكذا تكون الأمور أشد في التلبيس على الناس وخداعهم فلذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأوصاف الخاصة التي ينخدع المسلمون بها الآن أهل البدع ماذا يفعلون كي يخدعوا الناس يستعملون القرآن فيفتحون مراكز لتحفيظ القرآن زعمه وللتجويد وما شابه الأشياء التي تمين نفس الناس إليها ولكن الحقيقة من وراء ذلك يربونهم على الحزبية وعلى منازعة الحكام وعلى البحر ويستعملونهم حضبا للوصول إلى الكراسي هذه الحقيقة هؤلاء كذلك عندهم عبادة يظهرون لك العبادات والطاعات فتغتر بهم وتنخذر فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تنخدع بمثل هذا لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف فهي أوصاف تحذيرية احذر لا تنخدع بمثل هذا قال لئن أدركت لأقتل أنه قتل عاد مع أنه تحضر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراته لكن هذه القراءة لا تجاوز حن جراح لأنهم لا لا يتأولون القرآن كما يتأوله السلف يعني لا يفسرونه كتفسير السلف بل يفسرونه على أهوائهم ومرادهم ويعملون به بناء على ذلك رأيتم بارك الله فيكم البدعة خطيرة جدا على الدين والدنيا فلا تستخفوا بالبدع كما يفعل المميع، ولا تستخفوا بمجالسة أهل البدع لأنهم يؤثرون عليكم هذه تحريرات النبي صلى الله عليه وسلم وأما آثار السلف في هذا فكثيرة وكثيرة جدا ومنها أثار بن سيرين جاءه رجلان وردان مكلمات قال ولا اكرم قالوا نقرأ عليك قال ولا آية قال إما أنت أن تذهب وأنهب ما في ما يجلسونه إما أنتخرج وأنهب فخرج فقالوا له يا محمد معك أن يقرؤ عليك آية أشي مشكلة مع آية يقرؤونها آية من القرآن قال إني أخاف أني أحرفا فيقع ذلك في قلب وهذا محمد بن بنسيري الذي يتكلم يعني أنت لا تغش نفسك بنفسك وتظن نفسك أنك قادر على مواجهة الشبوات لا لا تفعل كذاك الذي قد واثق بإيمانه وذهب إلى الدجال وقع في شرواتك احذر على نفسك سلامة دينك لا يعدلها شيء أبدا ايش ما ظنيت من مصالح ومفاسد فأعظم من هذه المفسدة والمصلحة لا يوجد وهي افعل دينك بس اجعل هذا الميزان دائما في حياتك ما يحفظ عليك دينك وينجيك من خطر زواله أو نقصه هو المقدم عندك في حياتك كله ومنها هذه وخالطت أهل البدع مجالسته أمر قد أجمع السلف رضي الله عنهم على تحريمه وأجمع السلف رضي الله عنهم على وجوب هجر أهل البدع وبغضهم ومفارقتهم نقل هذا الإسماعي البغوي في شرح السنة ونقله أبو يثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث والأثار عن السلف في هذا كثيرا انظروها في شرح السنة للالكاه وفي الشريعة للآجور وغيرها من الكتب من الكتب التي اعتنت بنقل مذهب السلف في العقيدة هذا هو دينه ولما فتح المميعة على أنفسهم مجالسة أهل البدع ومخالطتهم ونقضوا هذا الأصل الذي عندنا هذا أصل من الرسول المقبوضة عندنا المميعة تأثروا بهم وأحبوهم وأخذوا عنهم وصاروا يوالون ويعادون فيه فحاربوا أهل الحق حاربوا أهل السنة للأجه وصاروا يدافعون عن المبتدع ويصفون أهل السنة بالغلاه لماذا؟ لأنهم معهم فصاروا يرون الحق بلوا والميزان بيننا وبينهم الذين تحاكموا إليه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه الذي يزعمون أنهم عليه كذبا وزورا. رأيناهم وسمعنا كلامهم لمجالستهم بأهل البعضة وتأثرهم به ودفاعهم عنه بل صاروا يبغضون أهل السنة بكلامهم في أهل البعضة هذه من الوصول المنقوضة عندهم ومن الوصول التي خالفون فيها وما زلنا ننبه على أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجمع حتى لا يغتر الناس بفهم نحن نعيش في وسطهم لذلك نحن أعلى من أعلى من الناس ناسهم بهذا الزمن والله مستعد هذا التفصيل الذي ذكرته هو الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنه فتمسك به فالأمر مهم وجاد فيه حب دينك يا عبد الله وسلامة دينك لا يعبدلها شك وضع نصب عينيك حديث الدجاء هذا الذي ذكرناه لك دائما واحفظه جيدا وكلما رأيت مبتدعا عنده شبهات ترنيها على الناس فتذكر هذا الحديث وفر منهم وليسلم لك بيك. يستثنى من ذلك إقامة الحج على أهل البداية توسع بعض الشباب في هذه القضية فصاروا يذهبون ويجالسون بعض أصحاب الشبهات وأولئك يلقون عليهم الشبهات ولا يستطيعون إجابتها والله رسائل كثيرة ومكالمات تصلني. كلمت فلان وقال لي كذا وكذا كيف نرد كيف نجيب ليش؟ ليش تضع نفسك في هذا المقام؟ أنت لست أهلاً لمثل هذا هذا خاص بالعلماء الذين يعرفون كيف يرد الشبهات هل ذهب إلى الخوارج الذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب هل ذهب رجل من عامة الناس أو من أنصاف المتعلمين ليقيم عليهم الحجة ويبين لهم المحجة لا من الذي ذهب؟ حبرٌ من أحبار الأمة وإن سنه في ذاك الوقت إلا أنه حضره إماد قد دعا لهم نبي صلى الله عليه وسلم بالعلم هذا الذي ذهب وناقشه وبيّن لهم الحق بأدلته لست أنت يا مسكين لا تحسن الظن بنفسك وبعلمك واترك هذا المجال لأهله لا تعرض دينك للخطر واليوم الأمر مختلف الحمد لله العلم بين واضح منتشر في كل مكان الذي يريده يبحث عنه يجده والمعرض عنه نحيلة فيه هذا ماذا نفعله نذهب نلقمه العلم تلقيما ما نحتاج ما كلفنا الله بها كلف الله العلماء بالبيان والنصح ونشر الخير بين الناس وهم قائمون بحمد الله على قدم وساق بهذا العمل تجيء تأثيري بمدينة طالب علم مبتدئ العلم فيها منتجرة تقول يريد ردنا ذهب وقيم عليه الحج ما يحتاج إلى قابلة حجة الحج قائم بين بالنسبة له لو أراد الحق نتبعه بل هم يأخذون كلام أهل العلم من أهل السنة وأهل التوحيد وينشرونه ويردون عليه. الأعلى إذا نتغيّن في حال وجدت مجموعة خرجت ببدعة جديدة واحتجنا أن نرد على هذه البدعة نرسل إليها عالم حبرا متمكنا لا ذنبني عليه الشبهات غالبا إلا ما في أحد يسلم هو في الحقيقة فيذهب ويكلمه أو يرسل إليه برسابة يكفيها وكلما وجده الطريقة لسلامة دينك هي الأولى اضطر شخص أمام السلطان أن يناظر مبتدعا لبيان الحق من الباطل للسلطان من أجل أن ينصر الحق عندئذ أن قل له أنت مفطر لابد لك من أن تقوم في هذا المقام وجد شخص حصل عليه تلبيس واضطربت عنده بأمور ويريد أن يعرف الحق نرشده إلى عالم من العلماء يذهب ويجلس معه ويناقشه حتى يبين له الحق من الباطل هذه حالات استثنائية وذكرها الأجوري رحمه الله في الشريعة هذا هو الذي يجالس ويناظر من أجل فقط إقامة الحج عليه فقط أو لإظهار الحق من الباطل لكن لا نكون له جلساء وأصحاب وأصدقاء على طول لا خلاص مجلس مجلسين على قدر ما تقضيه الحاجة وانتهى الأمر هذا ما كان عنده سلف الصالح رضي الله عنه وهذا من علموا عنه والله أعلم والحمد لله.